Słyszeliśmy الذين كفروا من mówię الكتاب من ديارهم حصونهم من الله فأتاهم الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي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 شديد العقاب ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وَمَا عَفَا اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب ولكن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 وَرَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا Komisji Europejskiej Szanowni وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ Komisarzu, الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون, ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا كروا رحيم الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون الإخوانهم الذين, الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم وَلَا نُطِيرُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَإِن قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوْ لَا يَخْرُجُنَ مَعْهُمْ وَلَإِنْ قُوْتِلُ لَا يَنْصُرُنَهُمْ وَلَإِنْ قُوْتِلُ لَا يَنْصُرُنَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوْهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوْهُمْ ليولن الأدبار لأنتم شد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون قاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جذب بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريب ذاقوا بالامرين قال للانس ان كفر فلم ما كفرقان قال اني بريء منك ان مي اخاف فَكَانَ عَاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله Wielu z nich jest w stanie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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً لَرَأَيْتَهُ خاشعا متصدعا من خَشْيَةِ الله وتلك الأmثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمد